بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابض، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم ما لا تسألن يوم إذن عن النعيم.